112. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم 113. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 124. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا 125. قال نبأني العليم الخبير 126. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما 127. وإن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم أن يبدله 117. أزواجا خيرا منكم مسلمات 118. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره 117. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كفروا لا تعتذروا لأوب إنما تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ